جوهكم شطرا وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبل تبع ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتموا للحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيران أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرج فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا لِأَلَّا يَكُونَ لِلْنَاسِ عَلَيْكُمْ حُجْجَةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَ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 ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصابرين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 الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس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 إن الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 بالسوء والفحشاء، وأنتقُول وأنتقُول على الله ما لا تعلمون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباؤنا، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع بما لا يسمع الا دعاء او نداء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 من الطر غير باغي ولا عاد فلا يثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون, ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يك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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله